أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا يقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المصدرين أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا يقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا هو يوم القيامة من المصدرين